you <laughs> وقرم جاني وقلبي مكسور ايوا حسينا محني ظهري خويا مثل هلال عاشور ايوا حسينا خويا مثل العام كنا بضعوا نمشي سوا هودا ديجي مستور خويا حجب بفي اللي بنوم يكفيني قمر وبليلي ضوه ضاع مني وضعت انت ضيعتني نينا وشلون يصير روحي وما تطوفك عيني شرده قلبها وما تشوفه سوت بي الجروح صاير سلويت النوح لا عبا لي ولا حسين لا عباس يبرالي ولا حسين صارت عام عنك تسأل العين جاي يا بتو جي وي روحي حسين روحي ايوا حسيناه غربه يعني وحدي وبديره جروحي ايوا حسيناه خويا من يوم العفتني عفتك يا الويلي والله مجبوره جارتها ديار تذكر يوم عن جسمك ميشياني خشنا حبال من شد وبيدياني قبالك للسيب نروح صاير سلويت النوح لا عباس يبرالي ولا حسين لا عباس يبرالي ولا حسين صارت عام عنك تسأل العين تيجيني بجرحي لحلا أيوا حسينا وأنا أشوف يا كيل أكبر ويا جسار أيوا حسينا واركو ضند أهل الربابه لتبشي وتريد الوالد قلها قوم حسيان راجع يلا جيبي للمهد خوية الحاله وايش خويه وعين حما يضيعينه تقلي تعذيري لي من سوكينا معذور اللي مذبوح صاير سلوت النوح لا عباس يبرالي ولا حسين لا عباس يبرالي ولا حسين لف كل جرح من هالرزيه ارواح وسينار شيبتني وقفيت بديوان وميه ارواح وسينار زيت شفتك ضل عيني وراسك بطشت الذهب بخزرانه يصيب ثغرك وانت بعيونك عتب صبر الكاف البرمحة وبسهم عنا كتب الله لي ساعد أختنا شافت اليوم العجب شلون تعوف أختك للاذيه صارت عام وعيونك علي أنت لأختك الروح صاير سلويت النوح لا عباس يبرالي